وما صَائِحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ قَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 خِيلًا وَأَعْنَابًا وَفَجَّرْنَا فِيهَا آمِنًا الْعُيُونَ لِيَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا وَرَحَانَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ وَاجَعَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا وَآ يُومَ اللَّهِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُغْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدْ دَرْنَا هُوَ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ ذَرِكَ الْقَمَرَ وَلَنَا لَهُ لَسَاقِبُنْهَا وَالْكَوْنُ فِيهِ فَلَكِي يَسْبَحُونَ وَآ يُفِي فِي الْفُلْكِ الْمَشْؤُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ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 وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَكُم اللَّهُ قَالَ الذيينَ كَثَْرُقالَالَ الذيذينَ كَفَرُولَّذينَ أَمَنُوا أَنُطُعمُ مََّ يَشَُ اللَّهُ أَطُعمَهُ صلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفعون صيحة واحدة تأخذهم وهم يغصمون فلا يستطيعون توصية ولا إله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 رحمن وصدق المرسلون إِن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا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 هَذِهِ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُورٍ فَاكِهُونَ أُمَّهَاتُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الا معهد يا بني ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ْ يَْم نَخِم على أَفواهِهِم وَتُكَِّمُون أيديهِم وَتَشحَد أَجُدون بِمَا كانَوا يَسِبُ وَلَونَ شَأُلَطَمَسنَا عَلَ أَعيُونهِمْ فَسْتَبَقُ الصِرااطَ فَأَن يُبِصِرُون وَلََ شَأُ لَمَ سَخْنهُ على مَكَانَتِهِمْ فَمَس طَاوُ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمِرَ هُنَا نَكْسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لهم وَمَا عَمِلَتَ يَدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا منافع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 فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا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 مواتِ وَلََغّ وَمَا بَينَهُ مَا وَرَبُّ المَشَارِق إِ زًَاَّ السَّمَ أَدُّ ي بِزينَةِكَوكِب وَحِف وَم مِن كُِّ شَيطانِم يسمعون إلى الملأ لعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب تفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكر يروا لا يذكرون واذا راوا ايته يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين اريبا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لَّمَّا بَعُوثُون أَوَ آبَاءُنَا لَوْلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِن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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أهنا لتاركوا آه تِنا لِشاعِرٍ مَجنون بَل جَاءَ بِالحَقِّ وَصَدَّقَ المُرْسَلين إِنَّكُم لَذَائِقُو العَذابِ لليم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا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 أقول أئنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هلنتم مطلعون وَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ فَمَا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلنام شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين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 وَ قَضلَ قَضَ لَهُ م أَكسَرُ لَ وَلين وَل قَدَر السَلنَّافِيهِ مُ ذِر فَظُركَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَىٰ نُوحٌ فَلَنَعَمَّا الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكََرْبِ الْعَظِيمِ وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفا كَانَ لَهَا تَدُونُ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي قَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّى عَنْهُ مُدْبِرًا فَرَآغ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ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 فلما تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبير وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 جزل المحسنِ إِهُ مِ عبذِنَ المُِنِ وَبَ الشتَرهُ بإِت حَ نَب وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى آلِ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ مُحْسِنٌ وَمُقْتَصِدٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ التَّعْبِ وَالْعَوِيلِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ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 يَا سَلَامَنَا الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَنَا آتِتُكُمْ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ اللَّهُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ آبَائِكُمُ لَهُ الْعِبَادَةُ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُضَرُّون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الله انَجَّى الزَّكِيَّ الْمُحْسِنِينَ مِنْهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وأهله de marie illa ajuzan fil nawirin thumma damarna la kharin wa innakum عِيدٍ وَلَّيْلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقَ إِلَى الْفُلْكِ ون فساهم فكان من المدحوضين فالتقمه الحوت وهو مليم فله لا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون